وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خَلَقَ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 هنا قاعدون قال رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ